وقال ما لهما ربهما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لم ننصحه فدلّاهما بغُرور، فدلّاهما بغُرور، فلمَّذا قَشَّجَرَتْ بَدَتْ لَهُمَا سُوءَتُهُمَا، بَدَتْ لَهُمَا سُوءَتُهُمَا وَطَفِّقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْهُ وَرَقِ الْجَنَّةِ. وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما, وأقل لكما انَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لنا وترحمنا لنكونا من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 طال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريسو آتكم وريشا وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 قل إن الله لا يأمر بالفحش أيات قولون على الله ما لا تعلمون قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَطَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُوا الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة